أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم فإن كن أولاة حمل فأنفقوا عليهم حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فأسمروا بينكم بمعروف فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته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 شديداً فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا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 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شيء علما